وَمَا إِذَا فِى الْغُبُ إِنَّكُمْ لَنفِيرٌ قَوْلُهُ أَلِف وَبَنُونَ குண நம் பிவம் ரசின் எ يَوْمَئِذٍ مَّا عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ زُعِقَ نَسْفِ إن المستقين في جنات وعيون ها Oh uh, وَبِالْأَنفَارِ أُمًّا يَسْتَوْفِرُ